وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كلا اننها تنكر فمن شاء ذكره في صحف مكرمه منصوره مطهر بأيدي سفرة كرام بررة قتل النار من شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَنَا مَا يَقْضِي مَا أَمَرَ وَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إلى َّ صَبَ بنمَصََّ ثمَُّ شَقَقَُ الأأَضُ شَب ق فَأَن بَنْْتن فيِي وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَعِندَنَا الْحُسْنَى فَإِذَا جَاءَتِ من اخيه وامه وابه وصاحبته وابني لكل امرئ منهم يوم بشأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة لو ہے پوہتر ان کے ہوں